وهذه رسالة من مستمع يقول فيها أعمل راعيا للمواشي وأحيانا يصيبني بعض رشاش من بولها وقد تشرب هذه الحيوانات من ماء أحتاج إلى الوضوء مما بقي منه فما رأي الدين في ذلك؟ قال تعالى وثيابك فطهر وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان بواه مستمع أكثر الفقهاء على أن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة ونقل عن الإمام مالك قول بأن إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وفي قول قديم للشافعي أنها غير شرط لصحة الصلاة فعلى هذين القولين تجوز الصلاة في الثوب إذا كانت فيه نجاسة وهذا الحكم في النجاسة المتفق على أنها نجاسة كالبول والغائط وهناك أشياء مختلف في نجاستها منها أبوال الحيوانات التي يؤكل لحمها وكذلك ارواثها مثل البقر والإبل والغنم والدجاج والحمام والعصافير فقد قال الإمام مالك إنها ليست نجسة وعلى هذا يجوز لراء المواشي أن يصلي بالملابس التي أصيبت ببعض البول أو الروث من مأكول اللحم وليس منه الحمار والكلب وإن كان الأفضل تطهيرها مراعاة للنظافة والصحة أما الوضوء من الماء المتبقي من شرب الحيوانات وقد جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الى الهره الاناء حتى تشرب اي يميل الاناء الذي فيه ماء لتشرب منه القطه ثم يتوضا بفضلها اي بما بقي في الاناء فقال انها ليست بنجس رواه احمد واصحاب السنن وقال الترمذي حسن صحيح وروي أنه سئل أنا توضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها أخرجه الشافعي والدار قطني والبيهقي وقال له أسانيد يقوي بعضها بعضا بناء على هذا قال العلماء إن الحيوانات الطاهرة أي غير الكلب والخنزير إذا شربت من الماء وكان كثيرا لا ينجس مطلقا أما إذا كان قليلا كملء دلو أو قدر فإنه لا ينجس أيضا ما دمنا لا نعلم أنها وضعت في فمها شيئا نجسا وغالب حيوانات الحقل كالبقر والغنم لا تأكل نجسا وعلى هذا فإن الماء المتبقي من شربها تجوز الطهارة به ومع ذلك لو وجد ماء غيره أنظف منه يكون الوضوء منه أفضل والله أعلم